Allah'a يا الله الله الله يا الله يا رحي يا خير يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سبيعا كفحك بكتوب عجزين وخطوع I <laughs> So <laughs> I